وعجبوا أن جاءهم منذر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 جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظرها هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق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 ولي نعجة واحدة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 وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فاغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب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 الأرض وما بينهما باطل ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار نجعل الذين وعملوا الصالحات كالمفسدين في أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إِنَّهُ أَوَّابٌ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 بالسوق والأعناق ولقد فتن الناس وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملك لا يبغي لأحد من بعدي.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 واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أَهْلَهُ ومثلهم معهم رَحْمَةً مِنَّا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 واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار إنا أخلصناهم بخالصه ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ما آمَنَ جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَحَةَ لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ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 هذا وإن للطاغين لشر مآبا جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم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 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس الا ابليس استكبر وكان من الكافرين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 قال فبعزتك لا أغوين لهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأم جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين